من مجالسنا في دروس المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وكنا قد شرعنا بفضل الله تعالى في سورة النساء ووقفنا عند الآية العاشرة ونواصل إن شاء الله تعالى من قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلاثة ما ترى. قال قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال. سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها النجاب بن عبد الله رضي الله عنهما مريضة. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت هذه الآية قال رواه البخاري ومسلم هو مروي من وجوه عن جابر والصحيح قال والثاني أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتين لها فقالت يا رسول الله قتل أبو هاتين معك يوم أخذ وقد استفاء عمهما ما لهما فنزلت هذه الآية أروية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عنهما أيضا وحديثه قد خرجه أحمد في مسنده وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه في السنة وذكره ابن حاجم أيضا في تفسيره وغيره وقد قال أبو داود أن هذا الحديث قال, قال أخطأ بشر فيه إنما هو ابن تاسعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم يوم اليمان وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح أي حديث الذي ذكر سبب النزول الثالث قال والثالث أن عبد الرحمن, الرحمن الأخ حسان بن ثابت مات وترك امرأة وخمس بنات فأخذ ورثته ما له ولم يعط مرأته ولا بناته شيئا، فجاءت مرأته تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية هذا قول السدي نعم هذا قول السدي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم قال ومعنى يوصيكم الله يفرض عليكم لأن الوصية منه فرض يعني أمرنا سبحانه وتعالى ولذلك هذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام أنهم يتوارثون بالحلف والهجرة والمعاقدة ولذلك أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيههم وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين للآية وكذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم الحق الفرائض بأهلها فما, فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر فالمقصود هنا يصيكم الله يعني يأمركم وضوح وإذا كان الأمر نسخ ما تقدم كما ذكرنا. طيب قال وصيكم الله في أولادكم وصيكم الله في أولادكم أولادكم هنا هذه مقيده يعني من العام الذي أريد به الخصوص بينته السنة من المراد بالأولاد فالأولاد المراد بهم المسلمون وليس الكفار وهذا بالدلالة السنة كما بين الإمام أحمد رحمه الله أن هذا عام جاء في السنة بيانه أن المراد بأولادكم يعني المسلمين واضح وليس الكافرين وكذلك أيضا يخرج منها القاتل عمدا وكذلك يخرج منها القاتل عمدا فلا يدخل أن القاتل العبد لا يرث وهذا بدلالة السنة والإجمع بدلالة السنة والإجماع هنا قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال المصنفون قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين يعني للابن من الميراث مثل حظ الأنزيين ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال إن كنا نساء فإن كنا يعني البنات نساء فوق أثنتين أولا قوله تعالى للذكر مثل حظ المنزين يعني حين الاجتماع إذا اجتمع الذكور والإناث وأما حال الانفراد فإذا انفرد الذكر بالتركة فله جميع الميراث إذا انفرد الذكر الولد يعني الذكر بالتركة فله جميع الإرث وأما الانثى إذا انفردت بالتركه وحدها كانثى وحدها فلها النصف كما سيتي معه أما إن كان معها أخت لها بنتان يعني فصاعدا فلها الثلثان فلها الثلثان إذا قال الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وضع قال المصنفون وفي قوله تعالى فوق أحدهما أنها زائدة زائدة يعني في عبارة أهل البيان البيان يعني يعنون أنها صلة للتوكيد ليس الزيادة يعني أنه هذا شيء لا نحتاجه لا يعنون إذا سمعت النحات وأهل البيان يقولون هذا حرف زائد وهذه لفظة زائدة يعنون ليس لها معنى إلا التوكيد فهنا يريد أن يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني كان المعنى اثنتين اثنتين فصاعدا نعم يقول بعضهم قال زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق يعني فاضربوا الأعناق والثاني أنها بمعنى الزيادة يعني اثنين واحد ثلاثة أربعة كالتعدادها قال الله عز وجل فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثاء ما ترك وضح فلهن ثلثاء ما ترك طيب المقصود فلهن ذلث وما ترك يعني ما ترك الميت ما ترك الميت طيب قال بعد ذلك سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة هذه قرحت الجمهور وإن كانت واحدة وقرئ وإن كانت واحدة بالرفع يعني كأنه على مغير الصغى وإن وجدت واحدة لكن قرات الجمهور وإن كانت واحدة فلها نعم فلها نصف ما ترك واضح فلها نصف أترك يعني البنت لما تكون وحدها ليس مع أحد لها نصف ما ترك هذا فرض البنت الفرض البنتي وحدها أما إن وجدت معها أخرى فلهما الثلثان مما ترك يعني قد يقسمونه بينهم يقسمونه بينهم قال وإن كانت وحيدة فلها نصف ما ترك طيب قال جل ولي ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إذن وإن كانت وحيدة فلها النصف ولي ابويه ابوي الميت يعني مالك الارث الذي توفي ولي ابويه يعني امه وابوه هذا اصلها وقيل ابويه تغليبا يعني وانما المراد به الاب والام ابو الميت وام الميت اذا وجد ابو له وامه يقول ربنا ولي ابويه لكل واحد منهما السدس واضح فلكل واحد منهما السدس قال هنا المصنف قوله تعالى ولأبويه أي عن نعم قال والكناية في قوله ولأبويه يعني الضمير عن الميت وإن لم يجري له ذكر ولأبويه لكل واحد منهما السدس طيب قال الله عز وجل لكل واحد منهما السدس نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد إن كان له ولد يعني هذا قيد الولد هنا يطلق على الذكر والانثى ليس الولد في عرفنا استعمله في الذكر لا في لغة العرب وهي التي نزل بها القرآن الولد للذكر والانثى هذا شرط يعني إذا مات المورث أو الميت وترك اما وابا وولدا يعني ذكر أنزة فللذكر من تحظي الانثيين يعني لذوج الذكر وإناث ولأبوه يعني أمه وابي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يعني إذا كان موجود ولد ولد يعني من ال يعني وجد معهما من الذكر من الأولاد أو مع من الإناث فهنا ما الذي للأب والأم قال السدس لهما السدس فإن لم يكن له ولد يعني الميت فإن لم يكن له ولد يعني ليس له ولد ابن يعني وورثه أبواه يعني ورثوه منفردين عن سائر الورثة هذا مذب جمهور العلماء أن قوله تعالى وورثه أبواه يعني ورثوه منفردين عن سائر الورثة قال فلأمه الثلث الأم لا تأخذ ثلث الشركه إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الابوين يعني إذا كان الميت مات وما ترك إلا أبويه فقط هنا تأخذ الأم ثلث أجلك وضع لكن لو كان معها مع الأبوين أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد أن تأخذ الزوجين أو يأخذ أحد الزوجين نصيبهما طيب قال الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هنا إطلاق الإخوة يدل أنه لا فرق بين الإخوة لأبوي أو لأحدهما ولذا قال المصنف وقوله تعالى فلأمه الثلث يعني إذا لم يخلف غير الأبوين يعني يترك فذل ذمانه لأمه والباقي للأب يعني لو فرضنا مات وما ترك إلا أب أم فقط أبوه وأمه فتأخذ الأم الثلث والباقي أخذه الأب واضح تعصيدا وإنما خص الأم بالذكر لأن لو اقتصر على قوله تعالى وأوريثه أبواه ظن ظن أن المال يكون بينهما نصفين فلما خصها بالثلث دل على التفضيل يعني أن الأب للباقي الأب له الباقي الأبل والباقي طيب قال؟ فإن كان له إخوة قال قوله تعالى فإن كان له إخوة أي مع الأبوين ترك أبوين أم وأب وإخوة فإنهم يحجبون الأمة عن الثلث فيردونها إلى السدس. هذا ما يسميه الفقهاء حجب النقصان يعني نزلوا لا نصيبها من الثلث لأن الثلث أغذت لمن انفردت هذا الميت مات ما ترك لا اب ولا إخوة فإذا ترك إخوة فهنا تنزل إلى السدس. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السلس طبعا علماء رحمه الله مجمعون على أن الاثنين من الاخوة يقومون مقام ثلاثة فصاعدا في حجب الام الى السلس يعني اقل الجمع هنا اثنين اقل الجمع اثنين يعني اذا اثنين اخوة فما فوق يحجبون الام حجب نقصان من الثلث الى السلس يعني تنزل الام وابن عباس يروى عنه رضي الله عنهما أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب واضح وإذن قال هنا المصنف قال هنا المصنف واتفقوا قول تعالى فإن كان له إخوة أي مع الأبوين فإنهم يحجبون الأم عن السلسة يردونها إلى السلس قال واتفقوا على أنهم إذا كانوا زلالة إخوة حجبه إذا كانوا ذلاثة إخوة حجبوا يعني حجبوا الأم أنقصوا نصيبها من الثلث إلى الثلث فإن كان أخوي فهل يحجبانها؟ طبعا بعضهم يحكي الإجمع ونذكر ذكر الخلاف باعتبار قول ابن عباس قال فيه قولان أحدهم يحجبان عن الثلث لأن أقل الجمع ثمين وهذه مسألة أصولية ما هو أقل الجمع؟ هل هو ثمين أم ثلاثة؟ هذا في حسب ما ورد من الآثار عامة الآثار مروية من الصحابة في هذا الموضع أن أق أقل الجمع ثنين قال يحجبانها عن قال قاله عمر وعثمان وعلي وزيد والجمهور طبعا متأ العلم على هذا وقد قال زيد بن ثابت كما روى البيهقي في السنن الكبرى قال إن العرب تسمي الأخوين إخوة تسمي الأخوين إخوة القول الثاني قول بن عباس قال لا يحجبها إلا زلازة إخوة قال ابن عباس واحتج بقوله إهوا وضع واحتج بقوله إهوا قال واختلفوا في أقل الجمع فقال الجمهور أقله ثلاثة هذا في الأصل يعني باعتبار اللغة ولذلك الواحد نسميه مفرد ونسمي الاثنين مثنى ونسمي ثلاثة جمعا هذا باعتبار اللغة لكن اللغة في سياق الشرع والآثار إذا ورد اعتبار جمع اثنين نسميه جمع مثل من نسمي ثنين جماعة في إذا صلوا وهكذا يعني. الله مستعد قال وإنما حجب العلماء الأمة بأخوي لدليل اتفقوا عليه وقد يسمى الإثنان بالجمع طيب قوله تعالى من بعد وصية طيب إذا نفللنا هنا قوله فإن كان لو إخوة فالام الصدس يعني تنزل حجب نقصان طبعا العلماء مشمعون على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم يعني لو واحد مات وترك أخوين واما واب فالأم تنقص نصيبها من الثلث إلى السدس طيب لو ترك أختين أيضا ينقص نصيبها فهذا باتفاق يهدي العلم وضع أن ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس قال قوله تعالى من بعد وصية من بعدي وصية يوصي بها أو دين طبعا هنا اختلف في معنى تقديم الوصية على الدين مع أن مع كونه مقدما عليها بالإجماع يعني هذا أيضا مما يدلك على وجوب بيان السنة كان يحتج به السلف على وجوب بيان السنة يعني ظاهر القرآن هنا تقديم الوصية على الدين قال من بعد وصية يوصي بها أو دين الوصية هي ما أوصى به الميت والدين هو ما كان مستحقا على الميت فهنا قدم الوصية في تنفيذها ظاهره ظاهره تقديم تنفيذ الوصية بعدين الدين لكن أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية وهذا ليبيلك على أن الإساني داخل رضاهر القرآن ودون رجوع للسنن والأخبار والآثار فإنه ينحرف واضح ينحرف هذا من الدلائل في نقض نذهب الظاهرية يعني طيب قال من بعد وصية يوصي بها أو دين قال هنا واعلموا أن الدين قال إن أي هذه الصيام إنما تقسم بعد الوصيه والدين وأعلم أن الدين مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى لأن الدين حق عليه والوصية حق له وهما جميعا مقدمان على حق الورثة إذا كانت الوصية في في المال وأو هنا لا توجب الترتيب وإنما تدل على أن احدهما إن كان فالميراث بعده وكذلك إن كان ثم قال الله تبارك وتعالى أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعه. قول تعالى أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعه. قال فيه قولان أهدوما أنه النفع في الآخرة. أهدوما أنه النفع في الآخرة. طيب ما المقصود بالنفع في الآخرة؟ قال ثم فيه قولا أحدهما أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده رفع إليه ولده وكذلك الولد رواه أبو صالح بن عباس اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع يعني المعنى لا تدرون أيهم قريب لكم في النفع قالوا في النفع هذا أخرى إيش المقصود أن الوالد لما يكون في درجة عالية في الجنة فمن نفعه لولده يرفع الله إليه ولده وكذلك الولد إذا كان في درجة عالية أكثر من أبيه في الجنة رفع إليه أبوه فينفع أبا بهذا الباب يعني هذا ذكره رواه ابو صالح بن ابن عباس والثاني أنه شفاعة بعض في بعض أنه شفاعة بعض في بعض وهذه فيها فائدة هذه فيها فائدة مهمة جدا هنا قررواه علي, على بن عباس الفائدة إيش؟ تسمية الشفاعة نفعا الفائدة في تسمية الشفاعة نفعا ولذلك إذا سأل الميت شفاعة مشرك لأن الله تبارك وتعالى قال ويعبدون من دون إله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فمن سأل نفعا من ميت أو غائب مشرك بعض الناس يعني كما يقال يتمهل يقول لك الشفاعة لا تسمى نفعا هذا كذب وهذا القرآن أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قالوا شفاعة هذا من إحدى التفسير في الآية أروا بالجير الطبري في تفسير ابن حاتم في تفسير عن ابن الله بن عباس قال لله من الأباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض وجعل ابن الله بن عباس عنه الحسن البصري قال قد يكون الإبل أفضل في فيشفع في أبيه آه تكون الإبل أفضل فيشفع في أبيه خرجه ابن نبيحات في تفسيره إذا قولوا تعالى لا تدون أيهم أقرب لكم نفعا أي شفاعة القرآن هكذا إذا جربت تفهم إن شاء الله العلم في الجرد في التوسع فكل ما جربت افتح الله عليك وتفهم المعاني وتصير عندك كليات عامة والاستقرارات تامة ان شاء الله غير اللي حاصر لنفسه دهره كله في جزئية واحدة يقوم ويقعد بها ولا يفهم مراماتها فهذا مهما حدثت لا يفهمك لأن عقله ضيق عطيم عفان الله وإياكم السامعين ورزقنا حسن الفهم عنه والأداء عنه إنه الرحمن الرحيم قال والقول الثاني أنه النفع في الدنيا قاله مجاهد يعني القول الثاني أن المراد لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي في الدنيا ثم في معناه قولا أحدهما أن المعنى لا تدرون هل موت الآباء أقرب فينتفع الأبناء بأموالهم أو موت الأبناء فينتفع الآباء بميراثهم قاله نعم قاله ابن بحرين طيب نقل من تفسير الفعل بيقى. قالوا الثاني أن المعنى أن الآباء والأبناء يتقاربون في النفع حتى لا يدرأ يوم اقربوا نفع لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناء فظاهر أؤلاء أنهم ذهبوا إلى أن النفع يعني متعلق بالميراث الدنيا لكن الله اعلم عامة السلف على الأول أن النفع اخرى وضع أكثر كلام السلف لأن النفعنا أخرى ولو ينافي النفع الدنيا من طيب قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع نعم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله فريضة من الله سبحانه وتعالى أي أن الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة سبحانه وتعالى. فهذه حكمة حكمه الله في تشريع الفرائض سبحانه وتعالى ولو ذلك اليكم يقول لم تعلموا ايكم ايهم انفعوا لكم فتضعون الاموال على غير حكمه لذلك قال ان الله كان عليما بما يصلحوا خلقه حكيما فيما فرض وتكرر هذا الاسم كثيرا في هذه الصوره في تشريعات كثيره ان الله كان عليما حكيما هذا صفه مشرع الذي له الخلق والامر عليم بكل شيء فلا يخفى عليه خافية وحكيم حكمه في كل شيء فيعلم ما يصلح العباد ولذلك لما تناول الناس ما هي المصلحة وهذا من النقاشات العقلية بين المتكلمين ثم أدخلوها في أبواب القدر وقدر بعض الزنادق من الحداثيين والعلمانيين أنهم تكلموا في المصلحة بل حتى بعض من يستسب للعلم تجده يقول لك مصلحة الشرع مصلحة الدين أو المصلحة المصلحة شرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد وهذا كلام حق لكن يفهمون المصلحة ما هي يفهمون المصلحة هي نفع المكلف بالتيسير عليه وفتح الباب إليه هكذا المصلحة لكن من تأمل في المصلحة سيجدها المصلحة حيث إقامة الحق ودين الله جل وعلا ولذلك لما قال بعضهم حيث ما كانت المصلحة فثمت شرع الله بعضهم قال هذه القاعدة وفي كلام يعني يحتج بهؤلاء الطوفي في المصلحة والشاطبي طبعا بعض المتأخرين يعني يسفهمون يقولك حيث ما كانت المصلحة فثمت شرع الله يريد بالمصلحة أهواء الناس رغبات الناس شهوات الناس وبهكذا خرف الدين ولكن التحقيق حيثما وجد الشرع فثم مصلحة الله يعني في باب الأحكام التشريعات حيثما وجد الشرع وإقامته فثم المصلح فالمصلح ليست هو المكلف والله أنا أحب هذا الأمر يكون كذا أنا اميل إلى الأمر يكون كذا هذا الأمر مريحني هذه الفتوى مريحتني هذا القول اللي والله جعل قلبي القضية ليست هكذا ولذلك قال بعضهم أن المفتي لا يجوز له أن يفتي بها والمستفتي. هذه مهم جدا في باب البتوع يعني يجيك واحد قد طلق امرأته في الحيض ثلاثه طلق امرأته في الحيض ثلاثة وبينهم عشرة أولاد ويقول لك بيت خرب فيأتي بعض الناس يقول طيب المصلحة بين يقول لك المصلحة نرجعهما المصلحة ينجبر هذا البيت فيروح يختار له قول شاذب بأن الطلاق في الغضب لا يقع هذا قول شاذ منكر وعزوه لمذهب أحمد كما ذكر ابن القيم باطل بنص الصحيح أن الإغلاق هو إكره وهذا الذي عزاه أبو عبيد عمت الحدث وليس قشدة الغضب فيؤفجيه يقول طيب في الغضب في قول عند أحمد وليواي وكذا أن لا يقع والحيض في خلاف في قول أن لا يقع والثلاث هي خلاف أن واحدة طيب ارجع زوجك ويقول لك أنا حققت المصلحة وهذا ليس صحيح بل أنت حققت الهوى هوى المكلف ما حققت أمر الله عز وجل ولذلك لسان حال المستفتي إذا جاء إلى المفتي أنه يقول له أخرجني من هوايا إلى حكم الله أخرجني من هوايا إلى حكم الله أخرجني من رغبة نفسي وما تميل إليها نفسي الأمارة بالسوء إلى حكم الله تعالى وإقامة شرعه فحينئذ يفتيه المفتي أن هذا الأمر قد وقع لذلك لما جاء قال أنقذني يا ابن عباس كذا، قال طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء فقال قد طلقت منك ثلاثة قد وقعت منك والأخرى للشيطان ثم قال يركب أحدكم الحموقة ثم يقول أنقذني يا ابن عباس يعني الناس كانت تنظر سلمك الله ورعاك المستعد فانتبهوا لهذا المعنى ولذلك هذه الصوره بينت أن المصلحة في إقامة الدين المصلحة في إقامة الدين وليست المصلحة في هوى الناس وهوى المكلف واضح قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله فريضة من الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما. حكيمة إن الله كان عليما حكيما أي عليما بقسمة الموريد حكيما بقسمتها سبحانه وتعالى قال وفي معنى كان ثلاثة أقوال قال أن معناها كان عليما بالأشياء قبل خلقها لا شك هذا معنى صحيح الله علم بالأشياء قبل خلقها وعليم بالأشياء قبل وقوعها وحكيما فيما يقدر تدبيره منها سبحانه وتعالى قالوا الحسن والثاني ان معناها لم يزل وهذا قول ابن عباس قال كان ولم يزل طيب ثم قال تعالى ولكم نصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين قوله تعالى ولكم النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذه طبعا الفرد. يقول ربنا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن, لكم لم يكن لهن ولد يعني واحد توفي توفيت زوجته وورثها فله النصف شرط ماذا؟ إن لم يكن لهن لهن ولد المراد بالولد هنا ولد الصلب أو ولد الولد وهذا اللي مراد به الولد أو ولد الولد أين قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وهذا كل مجمع عليه بالنص لم يختلف فيه العلماء أن للزوج إذا عدم الولد النصف وإذا وجد وإلسفل طبعا الولد ولد أو ولد الولد وكذا فلا وربه. قال من بعد وصية كما تقدم كما تقدم من بعد وصيتي والمراد بها هنا قال يوصين بها أو دين تقديم الدين على الوصية. قال علي رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين قراته وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وضح قدر الدين قبل الوصيل والحديث خرجه أحمد وغيره قال تعالى ولهن الربع مما تركتم الآن واحد توفي ترك زوجته ما الذي تأخذ زوجته قال ربنا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وهذا نصيبها مع الولد والثمن ومع غير الولد اذا فرضت الزوجه فلا الربع طبعا اذا كانوا زوجات ترك زوجات ثلاثه اثنين يشتركن في هذا فاذا ترك زوجت زوجتان فاذا ترك زوجتين وليس له ولد فانهن يشتركن في الربع وإذا ترك زوج زوجتيه له ولد فانهن يشتركن في الثمن طيب قال لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودي دين والكلام الدين الوصية كما تقدم تقديم الدين على الوصية لبيان السن ثم قال رب العزة والجلال وإن كان رجل يورث كلالة قول هنا وإن كان رجل يورث كلالة قال وفي الكلالة أربعة أقوال وفي الكلالة أربعة أقوال أحدها أنها ما دون الولد والوالد قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال عمر بن خطاب رضي الله عنه أتى علي حين وأنا لا أعرف ما الكلالة فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد وروي هذا القول قال هذا قول علي بن مسعود زيد بن ثابت بن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعطاء والزهري وقتادا أضح. ذهبوا إلى أن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد يعني يحتوف لا ترك لا والدا ولا ولدا هذا هو الكلال ليس له ولد ولا ولد وهذا قول جمهور العلماء بعضهم حكوا إجماعا ووضح بعضهم حكوا إجماعا وهذا الذي يقضي به الناس فقد قضى به الفقهاء السبعة ووضح في المدينة وأصحاب ابن مسعود في الكوفة قضاة يعني كانوا يقضون به في ديار الإسلام والبصرة واضح وعلي عامة الفقاوة قد حكي فيه إجمع وروي في حديث مرفوع لكن في إسنانه مقال واضح طيب قال الثاني أن الكلاله من لا ولد له من لا ولد له هذا القول الثاني قول أول وقول العامة يعني، قول صحيح، إلا ولد لا ولا ولد، واحد يشوفه لا يترك ولد ولا ولد، وضع، يترك أخوات، يترك هذا، لكن ليس له ولد ولا ولد، لا أب، لا أم ولا أولد، هذا الكلام. القول الثاني أن الكلال تمل لا ولد له، رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وهو قول قوس، طبعا هذا رواه كما جاء عند ابن بشيبة في المصنف، عبد الرزاق في المصنف، وسعيد منصور في السنن، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير ومجاهد الطبري في التفسير. من طريق طاووس عن ابن عباس عن عمر انه كان يقول ذلك لعل هذا القول الاول له ثم رجع والثالث ان الكلالات ما عدا الوالد ما عدا الوالد اي وهذا قاله الحكم بن عتي بعد فقال والرابع ان الكلالات بن العم الاباعد وهذا ذكره ابن فارس عن ابن الاعرابي طبعا هذا بعيد هذا ابعد الاقوال القول الاول هو الصواب والقول الاول هو الصواب قال الطبري في التفسير الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدى ولدي وولده يعني واعلمت لا ولد لا ولا ولد لصحة خبر جابري فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فأفأوصي بمالي كله قال لا وضع طيب. قال ثم قال سبحانه وتعالى هنا قال المصنف ذكر مسألة قال واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال أحدها أنه اسم للحي الوارث يعني من الذي يسمى كلالة الميت ولا الذي يرثه قال القول الأول أنه اسم للحي الوارث الذي يرثه هو الكلالة وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعامة العلماء الذين قالوا إن الكلالة من دون الوالد والولد فإنهم قالوا الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولولد وقال بعض الأعراب نالي كثير وترثني كلالة متراخل نسبهم والثاني أنه اسم للميت هو يعني له قال ابن عباس السد وأبو عبيدة في جماعة والثالث أنه اسم للميت والحي قال ابن زيد قاله ابن زيد. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال وإن كان رجل يورث كلالة أو كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة طبعا هذا معطوف على رجل وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة هذا معطوف على رجل قال ولا أبو أخ, أخ ولا أخ أو أخت طبعا قراءة سعد النبي قاصر رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم هكذا القراءة وهذا الإجماع العلماء على أن الأخوة ها هنا هم الإخوة لأم واضح لأن العلماء لا يختلفون أن الأخوة لأبو الأم أو للأب ليس مراسهم هكذا فهذا يدل على أن الإخوة المذكورين هنا في الآية في الآية هنا خاصة معنا هم الإخوة لأمه أما الإخوة المذكورين في الآية في آخر وإن كانوا, رجالاً وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا في آخر الآية في الصورة هم الإخوة لأبوين أو لأب لكن المقصودين هنا على قراءة طبعا على قراءة تفسيرية قراءة سعد مبيو وقاص أن المراد بين الإخوة لأم قال المصنف هنا وله أخ أو أخت وإن كان يورث وإن كان رجل يورث كلاً أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم بإجماعهم لذلك دائما يعرف قيمة الأزاز تفسير بالأخبار هو ذو لو يقرأ هكذا لا ظهير أقول لك أي أخ أب أو أم مشقيق لمن أب ولا من أم يعني عامة الأخوة أي صلة أخوة بما يدلي للميت أخوه لأبيه وأمه أخوه لأبيه أخوه لأمه لكن العلماء قالوا لا نل الأم ولو أخ أو أخت يعني من الأم بإجمعين قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وضع فلكل واحد منهما السدس هذا معروف لكل واحد منهما السدس طيب قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني وقتهم فيه ترك أخ كلالة يعني ترك أخ أو أخت وحدها أخ لأم أو اخت لأم ماذا تأخذ الثلث فلكل واحد منهم السدس طيب إذا كانوا أكثر من ذلك إن كانوا أكثر من ذلك وضع قال فهم شركاء في الثلث قوله تعالى فهم شركاء في الثلث قال قتاد ذكرهم وأمزاهم في يسوى يعني يشتركون فيه نعم فهم شركاء في الثلث لذلك الإشارة في قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت أو خلطاء أمم. يقول يكون سنين قصائداً، ذكرين أو أمزين أو ذكروا أمز. هنا فهم شركاء في الثلث، وهذا إجماع. إذا تكتب معي في القرآن أو في التفسير حدد مواطن الإجماع لنا معي، هذا إجماع. يعني لا خلاف في ذلك. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين تقدم معنا غير مضار هذه غير منصوبة للحال حال كونه غير مضار والمعنى يوصي بها غير مضار يعني للورثة وصية من شروطها عدم الإضرار هذه من شروط وصية لألا يتعدى الثلث وهكذا يعني نعم فما صدر من الوصايا فيه ضرر أو توصيه بمحرم أو إضرار للورثة فهو باطل مردود من الوصية التي تكون فيها إضرار أنه يوصي للورث يعني واحد يرث ثم يوصي له وصية خاصة به يقول اعطوا فلان هو سيرث هذا بالاجماع أن الوصية للورث لا تجوز ثم قال تعالى وصية من الله وصية من الله أي قد وصى بها عباده سبحانه وتعالى قال جل وعلا وصية من الله أي أوصى بها عباده أمرهم بذلك أمر الزام ووجوب أمر إلزام ووجوب فلا يجوز لهم المخالفتها ثم قال الله تبارك وتعالى وصية من الله والله عليم حليم سبحانه وتعالى هذا التذيب في الآية عجيب أيضا لأنه في أول يقال عليما حكيما عليما بكل شيء حكيما في حكم لكن حليم هذه فيها معنى على أنه النفوس في الميراث دائما يحضر الشح بعض النفوس المريضة طبعا يحضر الشح ويحضر المغالبة ومماكسة فيحذر الإنسان حلم الله عليه أنه إذا حلم الله عليه فأخذ ما لا يستحق فهذا ليس فيه ماذا ليس فيه يعني كبير ذكاء حذر فإن الله حليم بعباده لكن إذا أخذ أخذ, أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى ففيه ترغيب يعني ترغيب وترغيب حلم الله فيه ترغيب وترغيب والله عليم حليم ثم قال تعالى تلك حدود الله لا إله إلا الله تلك حدود الله يعني ما سبق قال ابن عباس يريد ما حد الله من فرائضه في الميراث خرجه الطبري وابن بحاته عن علي بن طلحة بن عباس ما حد الله من فرائضه في الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم هذا في من التزم يعني يقولون ومن يطع الله ورسوله في شأن المواريث باعتبار السياق يعني يدخله جنات نعم تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله هذا المقابل له ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال هنا المصنف قوله تعالى ومن يعص الله فلم يرضى بقسمته أو لم يرضى بقسمه فلم يرضى فلم يرضى بقسمه يدخله نارا خالدا فيها طبعا قد يقال ترك الموريث للمخالفة فيها معصية ليست بكفر أكبر واضح ترك الموريث وكذا معصية ليست بكفر أكبر فلماذا توعد بالخلود في النار والعذاب المهين وكذا هو عذاب الكافرين وعتدنا للكافرين عذابا مهينة قال هنا المصنف ومن يعصي لها فلم يرضى بقسمه إذن الذي لا يقبل ما قسمه الله في الموريث كافر ما الذي لا يرضى ما قسمه الله يعني شرعه في الموريث فهو كافر إيه نعم فهنا أوجب أن, ان يكون قابلا لما شرع الله ليس اعتقاد الوجوب فقط نقول لك والله نعم صحيح للذكر مثل حظ الأنزائي لك انا لا أعطيه شيئا وسنوعد يقول لك هكذا هذا مخالف هذا مخالف عاصي لكن لو قال نعم نعمنا اعلم ان الله قال الذكر نستحظرون زين وكذا، لا تلما ما اقبل هذا مثل ما قال بعضهم أي نعم هذا في القرآن لكن نحن دولة علمانية يعني ما لسنا دولة دينية هذا نقد للدين هذا قال بعض الرؤساء على المباشر قال نحن دولة لسنا دينية يعني في الدين الذكر نستحظرون زين لكن لسنا نحن دولة دينية يعني لا نقب الله ينلتزم بهذا الشرع في هذه الجزئية طبعا هذا إذا صدر من مسلم هذا كفر مخرج عن الإسلام وهذه تفهمك المسألة مسألة الحكم غير ما عن الله أن المراد من يستنكر لا يقبل لا يرضى ما شرعه الله في قسمة موليث كافر مرتد عن الإسلام إذن قال المصرف هنا فإن قيل كيف قطع للعاصي بالخلود فالجواب أنه إذا رد حكم الله وكفر به كان كافرا مخلدا في النار شوف رده للرده، قال إذا رد حكم الله، حكم الله ردوا، كان كافر فبرد حكم الله هذا هل شرط يكون يشهد يقول لا ما في في الدين إص إس شيء اسمه للذكر مثل حظزين هذا جحود، هذا يشهد أن يكون من الدين، لكن الناس ليس كذلك، الغالبية يقولك نعم من الدين، لكن أنا لا أقبله، أنا لا أقبله، هذا يكون مرتد عن الإسلام، صلى الله عليه وسلم اذا قربوا قال. تلك حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار تعدى الحدود هنا ليس فقط بالمخالفة ولكن بعدم القبول والرضا في كلام جيد الطبري هنا وغرده ابن بزمني أن النفاق كانوا يعني لا يورثون النساء وكذا فبعضهم كان يستنكر لا يقبل في خلوته هذا الأمر يعني بينه بالنفس والذي جالس مع جماعته ما يقبل يقول كيف نورث النساء كيف فقال ربنا هذا الوعيد لهم أنه الذي لا يقبل ما شرع الله من توريث النساء وكذا فإن لو نار جهنم الله العفوة ودخله نارا خالدا فيها ولا عذاب مهين أسأل الله عفوه وعافيته أكتفي بها القدر إن شاء الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا